والآن مع القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما <تصفيق> فارث الأرض ومن Yeah فاتبعني فاتبعني أهديك صراطا سويا يا كبت إنني أخاف أن يمسك عذاب. Oh! تزالهم فاذكروا في الكتاب kan Oh. <laughs> قُلْ كُنْ فِي كِتَابٍ اسْمَعْنِي لَئِنَّهُ كَانَ صَادِقًا وكان امر عبد بوبر وانا Amen. I don't know. a لما في قوم <تصفيق> بني